معقولي هذا الشي يا ناسي قد صار معقولي هذا اللي نشوفه يصيري معقولي لا لا ما تخيلها الأفكار اننا نشوف البنت تلبس قصيري تلبس بناطل وتنانير نقصار بلايز ما تشتر الله ليسيري والصادري مكشوف على كل الأنظار والباطن ظهر سرها المستديري يا للأسف صار التعري لهنصار والستري مستنكر ولا للنصيري قل الحيا والدين وخوف من النار والخوف من رب سمع بصري معقول هذا الشي يا ناس قد صار معقول هذا اللي نشوفه يصير الراجل مستر وهي ستراطار مع التحرر والتمد يطيري تمشي مع المضى ولا اما انكار لينكرا المنكر وعنده ضميري تشري ملابسها وتلبس وتختار اللي تبي وتقول انا مثل غيري تدفع عالشر الماركه اغلى الاسعار ولا عليها من صغير وكبيري قولي خلونا على كيف نحرام كلنا على كيف هو فكر يسيري والأم تدري ما لها راي الدار لا تستشار لا على حد تشيري والراجل مسكين يدبار ويندار ما عنده أمر ما بغن يصيري سوى هن يضرب كان مشوار للسوق والمشغل ويام الكفري هذا زمان فيها لخلاقي تنهار بسم التطور من الخاطري رباتهم ممبيسي على الفوحش والعهر والليبرو تناصقي طودي شيري والإلبسي نشر الرذيلة لاشعار أم التعري شرها مستطيري والأرتي فيها بلا كل الاعمار مزابل فيها فساد في كثيري اخصي في هذا ولا عم على خيار Panie Bowiem, w każdym razie, najpierw w tym momencie, gdybym miał rację, to była dla mnie najważniejsza, dla mnie najważniejsza, dla mnie najważniejsza, dla mnie najważniejsza, dla mnie najważniejsza,